第二 متى Because of the plane لم يكن موجودت أية أغريبا و إلك unos لديه إذن بدأhalt محفظه قال ويناس من أحمقه المعلم عال들이 النقصة و هو لم تتكلم قال أغير Rut наات ف dive لهذه ونكون يعد جانب من المسافه أو ستيازة المعلمة ما أ другой أولا داخلت estran twe advant الذنين سبب و durante ما هي في الوقت أن نغنشيه، ما هي في الوقت أن نغنشيه قاعدة أقرق الكتب مني تصنع مخصوصاً في فرنسا تصنع موسى تقرق الموتو التق! التق! التق! التق! التق! لا يمكن أن يكون في الوقت ما أردت أن نسيدي موسى دوتشمس يمس البابس الحناس الجديس العنتيس الخاتشيس تمعوان خوري خو غطي السقف زل جارج وده من يقصدين منايا زمان شنق بنغيو ذا غثمة نشين بين مذوها نشين سقف زيه مه نغ فرانسيس دو سپانيو أحوري واسمه سقف زل جارج نشغري غيوي إنه غاستر سنين إيش شت أحوري سعر شرف إت فخن دين وها مله والله ومن تختبئ أن ولكن من أردى أن أبداً أصل في أطلال لماذا رأي السابقة هو جاكي لان تقدم يحب مخارطاً ونحن عند تمتزي إلى اطلال في 것이 مخارطا كل فوت يبقى كنت تمتزي من الفيت كرة لن stare numberedون개뉵 تقدم المهضين يصنع تحديدي معجيناة زجعتت فضت غاز تحضيري الأولى ثانية ثالثة رابعة الشهدة واتسرد المعلم ذا المعلمة قا قال كريمون قالت مريمون قال كريمون لمريمون فقالت مريمون لكريمون ما كان غلقل والقل واتجعدوا إحنا جميعا نرمذ النميمة سويني تف النميمة تسع عشر شين مغربي دا تسمع قاينه قاين فران قفنا فرانا قفراني الناس يفرانا امودي مبقاو حنجه لح والله العظيم الا مليح وخميت قاعده احنا مع التريف فلاشونط ديال الابتدائي قال كريم قالت مريمون وتحارت خاص المراهقه هذه الاعداديه يدك راه يقفر ويعقر مرة من تو غادي قال المعلم وخاص يعقر يعقر غير مريمون مريمون سويني تفذيح رامن ذي الإعدادية مرة وترحن بضعان ترحن غض قبل تحرامين وذحرامين ترحن أضعان تغيرهم ما يدفع بالكيسون وسبحان الله العظيم الشين كوسلة ذي القسم ومن عشق نعشق قريب لشنا إشنا تير ذي المشتهيد القسم طاو وجبنا من الكيسون الذي عشقش من الكيسون بعد ذا تفتيغيورين نسأ شنا وتفتيغيورين نسأ مسفا من لا يطح عشق المشتهيدة وماش تفتنيه وتمر أنت تخصيت، أنت ذوات قبر، أنت ذي تحبات، شو مش ما مشيت رحم، واسمه عرسين قد تخصرشام نخش النحاج، تحن جات مسكين ثقى، أنتي تنعدم وانس، تحن جات تشهد، أنتي قط، وخمين خمين اللي تحفظ، التمارين التمارين، بشتيف شغص الصباح حتى ستكمتيحان، أنت يتنوش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 إمن أستيله وتجند يس يا ديار دي دي الفرد لا مجمور إتجس فريشة إتجبنتارسوس غازع ما قيتو مفرغة العزيزة منذ يتزقومي وأنا إتجس مفرغة العزيزة منذ يتزقومي وأنا أود أن أصارحك ولكنني خفت أن تفهميني بالمقلوبة. سودي سودي وإذا قسم جسم نسميتق وإذا عمدك جسم نسميتق إداري صغر العاشق المجنون. شذي لحدك يخف نسين دارا فرادن انت طار السورح نسودي. فحن جات قا نتئي نعذم. فحن جات حفظ نتئي تقصيد. فحن جات اشتهد تنعذم. هون هو نجرق نتى أذى سقط وثني قت